صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل ومن وفي هذا قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام أي ما جاء في التحذير من ذلك والنهي عنه وبيان أن الواجب على من حباه الله بالإسلام ومنى عليه بهذا الدين وأكرمه بأن كان من أهله أن يكون انتماؤه إليه وانتصاره له وعمله لأجله ودعوته لتحقيقه فيجمع الفضائل يجمع الفضائل فضيلة الامتثال والعمل بالإسلام وفضيلة الدعوة إلى الإسلام وإلى شرائعه وأعماله وفضيلة الانتماء إليه وهذه ثلاثة فضائل عظيمة جدا فضيلة العمل بالإسلام وفضيلة الدعوة إليه والسعي في نشره وفضيلة الانتماء إليه ومن كانت فيه هذه الفضائل فليس هناك من هو أحسن منه حالا كما قال الله تبارك وتعالى في جمع هذه الفضائل العظام الثلاث وبيان أنه لا أحد أحسن ممن كانت هذه حاله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ثلاث فضائل عظيمة امتدح الله تبارك وتعالى المتصف بها وبين أنه لا أحدا أحسن منه فمن من الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وأن يسعى جاهدا في تكميل إسلامه في نفسه وتحقيق دينه والسعي في البلوغ به إلى عالي الرتب وأيضا يسعى في نشره ودعوة الناس إليه وترغيب الناس فيه قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أدعهم إلى الإسلام قال ثم أدعهم إلى الإسلام ثم قال الأهل أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي الآية المتقدمة قال قال رب العالمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر كما جاء في القرآن قال قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأن يكون انتماؤه إلى هذا الدين وقال إنني من المسلمين وهذا الاسم العظيم اسم سمى الله تبارك وتعالى به أهل الإسلام في كتابه العظيم القرآن الذي ختم به الكتب المنزلة منه تبارك وتعالى على عباده وسماهم بهذا الاسم قبل القرآن ولهذا جاء, جاء المصنف بهذه الآية التي ختمت بها سورة الحج مبينا عظمة الانتماء إلى الإسلام والاعتزاء إلى هذا الدين قال هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل في هذا أي في القرآن الكريم ومن قبل أي في الكتب المنزلة قبل على رسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه وقوله هو سماكم أي الله وليس إبراهيم عليه السلام قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين قال قبلها وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا فبعض المفسدين قالوا هو أي إبراهيم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ولكن هذا خلاف الصواب. الصواب أن الذي سما أهل هذا الدين بالمسلمين هو رب العالمين. هو سماكم أي الله المسلمين من قبل أي في في هذا أي في القرآن الكريم ومن قبل أي في الكتب التي أنزلها على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه فيكون عمل المرء بالإسلام ودعوته إلى الإسلام وانتماؤه إلى الإسلام فهو دين الله تبارك وتعالى الذي رضي ودعا عباده إلى العمل به ودعاهم أيضا إلى الانتماء والاعتزاء إليه دعاهم إلى الإيمان به والعمل والانتساب إلى هذا الدين فإذا سئل من من الله عليه بدخول هذا الدين وأكرمه بأن كان من أهله عن دينه قال دين الإسلام ديني الإسلام فو دينه الذي يدين الله تبارك وتعالى به يحافظ على عقائد الدين ويحافظ على أعمال الدين ويحافظ على أخلاقه وآدابه ويسعى جاهدا في حياته إلى دعوة الناس إلى هذا الدين لا يدعو الناس إلى شخصه ولا يدعو الناس إلى شهرة يطلبها ولا يدعو الناس إلى تحزبات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وإنما يدعوهم إلى دين الله الإسلام وهمه انتشار هذا الدين قال بعض السلف وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقارير لم يكن هم الواحد منهم سمعة يكتسبها أو شهرة ووسيطا يذيع له أو زعامة يطلبها أو أصوات يكتسبها أو غير ذلك وإنما كان همهم انتشار دين الله ودخول الناس في الإسلام ومعرفتهم بهذا الدين وذهاب الباطل وزهاقه وانتشار الحق وعلو كلمته هذا هم المسلم هم من امتدحه الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولهذا قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وأرباب المذاهب الباطلة أرباب المذاهب الباطلة المنحرفة ينسب باطلهم إلى من أسسه أو من اخترعه أو من أوجد تلك البدع فينسبون إلى المؤسسين أو ينسبون إلى البدع نفسها ينسبون إلى البدع نفسها أما أهل الحق والاستقامة والتمسك بالإسلام الصحيح فإن نسبتهم إلى هذا الإسلام أو إلى الألفاظ الشرعية أو إلى الألفاظ الشرعية التي تدل على حقيقة الإسلام الخالص فهي تسمية صحيحة شرعية تدل على حقيقة الإسلام الخالص مثل تلقيب من ليسوا من أهل البدع الذين هم أهل المحافظة على الإسلام الخالص والدين الصحيح البعيدون عن البدع والخرافات والضلالات ونحوها بأهل السنة والجماعة فهذه التسمية تسمية صحيحة هذه التسمية تسمية صحيحة لأنها نابعة من الإسلام وينتساب إلى الإسلام ليست انتسابا إلى شخص ولا انتسابا إلى حزب ولا انتسابا إلى شعار من الشعارات الضعيفة وإنما انتساب سبيل الإسلام لأن الإسلام حقيقته تمسك بالسنة ولزوم للجماعة تمسك بالسنة ولزوم للجماعة قال باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام أيب الاعتزال لأشخاص أو شعارات أو نحو ذلك ينبني عليها التفرق وتشيع الناس إلى شيع وأحزاب وتفرق كلمتهم واختلال صفهم وأن يدبى الوهن والضعف فيهم فهذا أمر ذمه الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والواجب أن ينضوي أهل الإسلام تحت الإسلام ملتزمين به محافظين على شعائر منتمين إليه داعين إليه نعم قال وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث رواه الامام احمد في مسنده والترمذي وغيرهما وسياقه طويل واقتصر المصنف رحمه الله على موضع الشاهد للترجمة من الحديث ولكن لأهمية سياق الحديث ولعظيم ما فيه من فوائد نسمع إلى الحديث بتمامه. فعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكاد أن يبطئ فقال له عيسى عليه السلام إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال له يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال فجمع يحيى بن إسرائيل في بيت المقدس قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد أو قعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. هذا مثل المشرك فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يسره أن يكون عبده كذلك أن يعمل ويعطي الغلة لغير السيد قال وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا تأمل هذا البديء المثل البديع الذي وضح حال المشرك. حال المسرك مثل رجل عنده عبد اشتراه بخالص ماله ثم يعمل ذلك العبد ويعطي الغلة والمكسب والربح لغير السيد والله عز وجل خلق العبد وأوجده من العدم ويرزقه صنوفاً النعم وأنواع المنذ ثم يجعل عبادته ودعائه لغير الله تبارك وتعالى قال وآمركم بالصلاة فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشد يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه هذا مثل الصدقة والانفاق في سبيل الله وامركم بذكر الله كثيرا فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا اي ادركه عدوه ولحقه عدو، طلبه العدو سراعا في اثره فاتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل انتهت وصايا يحيى لقومه وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام منوها بها مبينا عظمتها ومكانتها وهي وصية بالتوحيد وصية بالصلاة وصية بالصيام وصية بالصدقة وصية بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى مع ضرب مثل لكل وصية من هذه الوصايا الخمس يبين مكانة هذه الوصية وعظيم منزلتها ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أنهى ذكر هذه الوصايا وصايا يحيى عليه السلام قال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 فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع أو إلا أن يراجع ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله المصنف رحمه الله ساق هذا الجزء من الحديث المشتمل على وصايا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الخمس لأمته وأمره أمته بهن وقال إن ربي أمرني بخمس أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن فالله عز وجل أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بها أمة مبلغا ما أمره الله تبارك وتعالى به فذكر هذه الوصايا الخمس قال السمع والطاعة هذه الوصية الأولى أو الوصيتان الأوليان السمع والطاعة أي السمع لمن والله الله تبارك وتعالى أمر المسلمين وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليكم بالسمع والطاعة اسمع وأطع وهنا قال السمع والطاعة أي لمن والله الله تبارك وتعالى أمر المسلمين يسمع كلامه ويطاع أمره وذلك لأن الإسلام وجماعة المسلمين واجتماع كلمتهم والتئام شملهم لا يكون إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة فجماعة المسلمين واجتماعهم على الإسلام مطلوب والاجتماع على الإسلام واجتماع الناس عليه وكون كلمتهم واحدة هذا لابد فيه من إمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة ولهذا جاء الإسلام بالتأكيد على السمع والطاعة جاء ذلك في القرآن وجاء ذلك أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والسنة مليئة بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة لمن والله الله تبارك وتعالى أمر المسلمين يسمع ويطاع حتى وإن لم يكن هذا الذي ولي أمر المسلمين عدلا حتى وإن لم يكن قائما بالعدل حتى وإن كان عنده ظلم وشيء من الحيف ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال اسمع واطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك لماذا؟ لأن نزع اليد من الطاعة والخروج من السمع في شق لكلمة المسلمين في تفرقة لصفهم في خلخلة لجماعتهم فيه زعزعة لأمنهم بل فيه إراقة دماء وانتهاب أموال وانتهاب وانتهاك أعراض واختلال للأمن وذهاب للكلمة ولهذا جاء الإسلام بالسمع والطاعة والصبر يصبر على ظلم الولاه وجد كما قال الإمام أحمد رحمه الله اصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر فجاء الإسلام بالوصية بالسمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم الخروج على على الجماعة لما في ذلك من الشر العظيم والفساد العريض والطاعة التي أمر بها هنا في قوله السمع والطاعة ليست طاعة مطلقة في كل ما يأمر به ولهذا قال الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأنه ليس له طاعة مطلقة يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمر بمعصية لا يطاع يعني إذا أمر بترك الصلاة أو أمر بشرب الخمر أو بالفواحش لا يطاع لا يطاع ولا أيضا تشق العصا وإنما يمتنع من طاعته فيما يدعو إليه من حرام يمتنع من طاعته فيما يدعو إليه من حرام ومن الأمور التي نهى الرب تبارك وتعالى عنها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال السمع والطاعة والجهاد أي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصر دينه تبارك وتعالى وأيضا الجهاد الذي هو أساس هذا الأمر وهو جهاد النفس على طاعة الله جل وعلا والبعد عما حرم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ومن انهزم أمام نفسه ولم يجاهدها في طاعة الله ليس أهلا أن يجاهد العدو الخارجي وهو لم يجاهد العدو الداخلي الذي بين جنبتيه. من لم يجاهد نفسه على طاعة الله فلا يستطيع أن يجاهد نفسه ليصلي الفجر مثلا ليس أهلا أن يجاهد العدو ولهذا قال بعض أهل العلم مشيرا إلى هذا المعنى وملمحا إلى هذه الحقيقة قال أعظم أسباب النصر المحافظة على الصلاة الفجر يعني قاصدا بذلك الإشارة إلى هذا المعنى من لم يجاهد نفسه على الصلاة وخاصة الصلاة الفجر التي يباكورت اليوم ومفتتحه وينهزم أمام نفسه فينام عن الصلاة ويقدم النوم على هذه الصلاة هذا ليس أهل أن يجاهد عدوا أو أن ينصر دينا لأنه لم ينصر دين الله تبارك وتعالى في نفسه فليس مؤهلا أن, أن ينصر دين الله تبارك وتعالى وأن يكون من أعوان نصر دين الله جل وعلا من لم ينتصر على نفسه ليس أهلا أن ينتصر لدين الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فالذي يجاهد نفسه في طاعة الله تأهل بهذا الجهاد لنصرة دين الله تبارك وتعالى أما إذا كان منهزم أمام ألد أعدائه وهي نفسه التي بين جنبيه تذهب به إلى كل حرام وتجنح به إلى كل باطل وتبعده عن كل فضيلة وهو منهزم أمامها فهذا من باب أولى أن يكون منهزما أمام عدوه ولهذا أعظم أسباب تسلط الأعداء على المسلمين هي هزيمة المسلمين الداخلية مع أنفسهم عندما يهزم المسلم داخليا مع نفسه فيضيع دينه ويغشى الحرام ولا يبالي ويضيع الواجبات ولا يبالي فيكون في هذه الهزيمة يهزم من الأعداء وإذا انتصر على نفسه بالمحافظة على الدين ورعاية هذا الدين فالله جل وعلا ينصره ويمكن له وتأمل هذا في قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا أمن وتمكين وعز ونصرة والشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا يؤمنون ويعملون الصالحات فالمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى وبهذا يتأهل لأن يكون من أنصار الدين وأعوانه قال والهجرة والهجرة هذا اللفظ العظيم يتناول الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ولما كانت مكة دار كفر كانت الهجرة منها واجبة ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا هجرة بعد الفتح لأنها أصبحت دار إسلام والكلمة فيها للإسلام ليست للمشركين ولا هجرة بعد الفتح أي من مكة أما ديار الكفر فالهجرة منها إلى ديار الإسلام باقي الحكم ولكن لا هجرة بعد, الفك... بعد الفتح من مكة لأنها أصبحت الدار إسلام فلا هجرة منها واجبة لأنها أصبحت الدار إسلام وكذلك يتناول الهجرة هجرة المعاصي والذنوب والتوبة منها والإقبال على الله تبارك وتعالى ولهذا أيضا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والمهاجر من, هجر الخطايا والذنوب والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الله في حجة الوداع قال ألا أخبركم بالمؤمن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب فالهجرة تكون بالانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وأيضا تكون الهجرة بهجر البدع بتركها والبعد عنها إلى السنة وترك المعاصي والذنوب إلى الطاعة فيتوب إلى الله تبارك وتعالى من البدع ويتوب إلى الله من المعاصي ويقبل على الله عز وجل تائبا منيبا فهذه هجرة, هجرة إلى الله تبارك وتعالى وإلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه المعاني تكلم فيها بإجادة وإفادة بديعة ابن القيم رحمه الله في رسالة له صغيرة عنوانها الرسالة التبوكية عظيمة الفائدة في هذا الباب وتكلم عنها بتوسع في كتاب طريق الهجرقين قال والجماعة وهذه الوصية الخامسة الأولى السمع والثاني هالطاعه والثالثه الجهاد والرابعه الهجره والخامسه الجهاء والجماعة اي لزوم جماعة المسلمين ولزوم الجماعة يتناول لزوم امرين لزوم الحق الذي عليه جماعة المسلمين هو دين الله تبارك وتعالى ومن لزم الحق الذي يجب أن تكون عليه أن يكون عليه أهل الإسلام وأهل الدين فهو جماعة ولو كان وحده بلزومه للحق ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة بلزوم الحق والمحافظة عليه والأمر الثاني في الجماعة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم فإذا كان المسلمون مجتمعون وكلمتهم مجتمعة على إمام واحد فالسمع والطاعة واجب ولزوم الجماعة واجب ونزع اليد من الطاعة محرم وذنب عظيم وجرم وخيم يجر على صاحبه وعلى غيره هلكة وشر في دينه ودنياه ولهذا لألزوم الجماعة جاء التأكيد عليه في أحاديث كثيرة بل قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرق عذاب وهذه كلمة دالة على حقيقة الأمر بأحسن ما يكون وأوجز ما يكون الجماعة رحمة لما يكون المسلمون مجتمعون على إمام واحد حتى لو كان هذا الإمام ظالم وجائر وعنده نقص اجتماعهم عليه خير من تفرقهم بلا إمام لأن تفرق الناس بلا إمام يعني راقة الدماء، يعني انتهاك الفروج والحرمات يعني انتهاب الأموال يعني اختلال الأمن لا يستطيع الناس يجلسون في المساجد ولا يستطيعون يطلبون العلم ولا يستطيع الإنسان يحفظ ماله أو عرضه أو أهله أو بيته إلى غير ذلك كل هذه تضيع ولكن إذا كانوا عليهم إمام ولو كان فيه سيء من الجور أو الظلم أو الآثرة بالمال أو نحو ذلك هذا أرحم لهم الجماعة رحمة والفرقة عذاب الفرقة ويلات على الناس وشر وبلاء لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء الإسلام بحفظ الجماعة والمحافظة عليها وأن يجتمع الناس على إمامهم وعلى أميرهم وأن يسمعوا له ويطيعوا ويحافظوا على على جماعتهم بإصلاحها لا بإفسادها الخروج على جماعة المسلمين ليس إصلاحا بل هو إفساد ويراقه للدماء واختلال للأمن وغياع للكلمة وتجرأة لاعداء الدين على أهله ليس فيها خير الخير في اجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم ولهذا جاء الإسلام ليس بالخروج على ولي الأمر وإن بالنصيحة له قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ولأئمة المسلمين بالنصيحة لهم لا بأ الخروج ونزع اليد من الطاعة وشق العصا وتفرقة الكلمة فهذا كله شر ومن مارس هذه الأمور بنية الإصلاح لم يترتب على هذه الممارسة على مر التاريخ إلا الفساد ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية في رصد له لمن مارس مثل هذه الأعمال قال فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا لا يقام الدين بمثل هذه الممارسات ولا تبقى دنيا الناس بل يحصل فساد عريض وشر كبير ولهذا جاء الإسلام بحفظ الجماعة وأعيد ما قدمته وهو أن أمر المسلمين لا ينتظن إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة ولهذا جاءت هذه الأمور مرتبطة جاءت هذه الأمور مرتبطة الوصية بالسمع والطاعة والوصية بلزوم الجماعة يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم بسنتي قال وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلزوم الجماعة بلزوم الحق ولزوم جماعة المسلمين وأيمامهم وعدم الخروج هذا من الأمور التي أكد النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها تأكيدا عظيما في أحاديثه بل إنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال في خطبة الله في حجة الوداع قال اتقوا ربكم وفي رواية اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم لاحظ قرن طاعة ولي الأمر ورتب عليها دخول جنة قرنها بالصلاة والصيام والزكاة وكلها رتب عليها دخول جنة قال أطيعوا ذا أمركم وإذا وجدت الشبهات بين الناس في هذا الباب افسدت عليهم قبول احاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الامر بالسمع والطاعة ولننتبه لهذا اذا جاءت الشبهات افسدت على الناس قبول الاحاديث التي فيها الامر بالسمع والطاعة تجد بعض الناس اذا تلوت عليه الاحاديث التي فيها الامر بالصلاة انشرح صدره واذا تلوت عليه الاحاديث التي فيها الامر بالصلاة انشرح صدره لحديثه واذا تلوت عليه الاحاديث التي فيها الامر بالزكاة انشرح صدره لحديثه واذا تلوت عليه الاحاديث التي فيها الامر بالسمع والطاعة انقبض صدره واستوحش هذا الانقباض وهذه هذه الوحشة من السنة ومن الاحاديث التي فيها الامر بالسمع والطاعة سببها الشبهات والاحوال التي تدخل على النفوس وإلا كلها سنن كلها دين صلوا خمسكم أدوا زكاة مالكم صوموا شهركم أطيعوا ذا أمركم الذي أمر بطاعة ولي الأمر هو الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالصيام فلماذا آيات الصيام والصلاة والحج تقبل بين شراح وحاديث والآيات بما يتعلق بولي الأمر تقابل باستيحاش لو لا التي تدخل على النفوس وعلى القلوب فتمرضها وتصدها عن دين الله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي على المسلم أن يعالج نفسه بالسنة وأن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمرها على نفسه وأن يؤمرها على نفسه قال بعض السلف من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة لكن الذي يؤمر الهوى على نفسه بماذا ينطق؟ ينطق بالبدعة وبالضلالة ولهذا ينبغي الإنسان أن يؤمر السنة على نفسه بمعنى أن يجعل السنة هي قائده قال لما ذكر الوصية بالجماعة قال مؤكدا فإنه من فارق الجماعة قيد شبر لاحظ هذه الكلمة قيد شبر قيد بكسر القاف أي قدر شبر الشبر هذا هو الشبر ذرع يسير قدر يسير جدا من, من فارق الجماعة قيد شبر يعني ولو مسافة قليلة ولو جزءا يسيرا ولو أمرا قليلا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع من فارق الجماعة يعني جماعة المسلمين من فارق الجماعة جماعة المسلمين ونزع اليد من الطاعة وخرج على جماعة المسلمين يقول عليه الصلاة والسلام فقد خلع ربقة الإسلام ربقة الإسلام الربقة في اللغة هي الحبل الذي يلف به عنق الدابة حتى لا, لا تشرد وحتى لا تضيع وحتى لا تكون نهبة للسباع تأكلها ومن خرج من الجماعة أصبح نهبة للسباع وعرضة للضياع والهلكة ولهذا قال من فارق الجماعة قيد شبر أي قدرا يسيرا قليلا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه لماذا؟ لأن هذا هذا ضياع للدين ضياع للدين الدين يتحقق بالأمن وطمانينه وهذه الأمور إضاعة للكلمة ونشر للشر والفساد ولهذا إذا وجد في بلد من البلدان مثل هذه الأمور اختلت الدين، وقويت شوكة أهل الباطل وضعفت كلمة أهل الحق ولم يتمكن الناس من الصلاة في مساجدهم ولم يتمكنوا من طلب العلم ولم يتمكنوا من أبواب الخير ويضيع أمرهم قال فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع يعني يتوب إلى الله عز وجل من هذا الافتيات وهذا الخروج وهذا النزع والمفارقة لجماعة المسلمين قال إلا أن يراجع أي يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك قال ومن دعا بدعوة الجاهلية دعوة الجاهلية أي عزاؤها وهو عصبيتها إما عصبية لعرق أو لقبيلة أو لشخص أو لفئة أو نحو ذلك عصبية عمية على الحق والباطل وعلى الهدى والضلال وانتصار في, في هذا التعصب لمن يتعصبون له حتى في ظلمه وعدوانه وبغيه كان أهل الجاهلية إذا اعتدى أحدهم على آخر ثم غلبه من اعتدى عليه نادى هذا المعتدي الظالم الباغي نادى عشيرته يا لفلان ثم جاءوا منتصر منتصرين له على ظلمه عصبية جاهلية وانتماءات باطلة ونصره للظلم والهوى والضلال هذه دعوة الجاهلية ينصرون الظالم بإعانته على ظلمه ينصرون الظالم بإعانته على ظلمه وعلى بغيه وعلى عدوانه قال ومن دعا بدعوة الجاهلية دعا بدعوة الجاهلية أن يوجد لنفسه انتماء حتى ولو كان هذا الانتماء انتماء مباح مثل الانتماء إلى القبيلة أو الانتماء إلى البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه الإنسان هذا انتماء مباح هذا انتماء مباح لا شيء فيه انتماءه إلى قبيلته أو انتماءه إلى بلده الذي نشأ فيه هذا انتماء مباح أو الانتماءات أيضا المستحبة مثل انتماء الإنسان للهجرة مهاجر أو النصرة أنصاري هذه انتماءات صحيحة كلها لكن إذا جعلت هذه الانتماءات من أجل التعصب الباطل ودعوة الجاهلية وعزائها فهذا أمر محرم جاء الإسلام بتحريمه والمنع منه كما سيأتي بيان ذلك قال ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم من جثى جهنم أي من جماعاتها الذين يلقون فيها ومن حطبها ووقودها فإنه من جثى جهنم أي أن الله يلقيه في النار يوم القيامة من دعا بدعوة الجاهلية وهذا وعيد شديد لمن كان بهذا الوصف من جثى جهنم وأيضا ضبطت من جثي جهنم أي ممن يجثون في جهنم والجثي هو على الركب جثى يجث جثيا أي على ركبه فهو من جثي جهنم ممن يجثون في في جهنم أي يلقون فيها فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصم يعني من دعا بدعوة الجاهلية حتى وإن كان مصليا صائما يعني من أهل الصلاة ومن أهل الصيام يصلي ويصوم ولكنه يدعو بدعوة الجاهلية فهل أيضا العقوبة نفسها قال وإن صلى وصام يعني حتى وإن كان مصليا صائما حتى وإن كان محافظا على الصلاة محافظا على الصيام من دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثى جهنم قال وإن صلى وصام أي فهو فهو كذلك حتى وإن صلى وصام فادعوا بدعاء الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله وجاء في بعض الروايات قال ادعوا باسمهم الذي سماهم الله به نعم جاء في بعض الروايات قال فادعوا المسلمين بما سماهم الله المسلمين المؤمنين عباد الله فادعوا المسلمين بما سماهم الله المسلمين المؤمنين عباد الله وهنا قال فادعوا بدعاء الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله ولهذا انتماء الإنسان من باب التعريف لبلده أو لقبيلته هذا أمر مباح أنا من قبيلة كذا أنا من بلدي كذا هذا مباح أما إذا كان هذا الانتماء نوع من عزاء الجاهلية ودعوة الجاهلية وتعصب للعشيرة أو للبلد البلد بالحق والباطل بالهدى والضلال بالسنة والبدعة هذا أمر محرم هذه دعوة الجاهلية التي حذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم قال وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية وفيه أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الانصاري يا للانصاري قال صلى الله عليه وسلم ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من فارق الجماعة قيد سبر قيد سبر اي قدر سبر كما تقدم فمات فميتته جاهلية وهذا فيه وعيد لأن ميتته ما لأن ميتته كانت على هذه الجاهلية جاهلية أهل الشرك والضلال الذين من من شأنهم مفارقة الجماعة ومن شأنهم عدم السمع الطاعة ومن سأنهم ترك التوحيد هذه الأمور الثلاث من أبرز صفات الجاهليين ترك التوحيد ومفارقة الجماعة وعدم السمع والطاعة يأنف الواحد منهم أن يسمع ويطيع للأمير ويستكبر عن عن السمع والطاعة في في أنفه من السمع والطاعة مع أن السمع والطاعة في انتظام للكلمة واجتماع للصف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله ولزوم جماعتهم ومناصحة ولاة امرهم لا يغل يعني لا يجد قلب المسلم على هذه الامور غل بل يقبلها بالشراح وطمانينة اما المشركون ففي قلوبهم غل لهذه الامور الثلاث ومن فارق الجماعة ففيه شعبة من شعب الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية ولهذا مصنف هذا الكتاب في كتابه الذي سبق أن أشرت إليه مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها بدأ بهذه الأمور الثلاث لأن أبرز صفاته بدأ بهذه الأمور الثلاث ترك التوحيد وترك السمع الطاعة وترك الجماعة هذه من أبرز صفات الجاهليين فمن فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية لأن هذه من, خصال من خصالهم ومن شعب الجاهلية ليست من شعب الإسلام فمن مات على هذه الحال مات ميتة جاهلية قال وفيه أي في الصحيح أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهوركم أي لم أمتبعت أبدعوة الجاهلية يعني تدعون وأنا بين أظهريكم لم أمت بعد وهذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام في, في في قصة حصلت وهو أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر أو في غزوة فكان كما جاء في, في الصحيحين كان أحد المهاجرين لعابا يعني قالوا في في شرحه أي كثير اللعب يحب اللعب يحب المزاح واللعب كان لعابا فكسع أنصاريا كسع أنصاريا قالوا كسعه أي ضربه مع قفاه بيده أو بظهر طرف قدمه يحب اللعب ويحب المزاح فمن هذا الباب يعني من باب المزح واللعب ضربه بيده والحديث في الصحيحين ضربه بيده أو بطرف قدمه كسعه أي ضربه مع قفاه بيده أو بطرف قدمه فغضب الأنصار غضبا شديدا وهما الشابان فغضب الأنصار غضبا شديدا فقال يا للأنصار وقال, النبي وقال المهاجر يا للمهاجرين فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم لاحظ مجيء هذه الكلمة في هذا الوقت وقت انتصار كل ينتصر لصاحبه أي كانت صفة صاحبه هذا يقول يا المهاجرين وهذا يقول يا الأنصار وكل يطلب النصرة من جماعته أو ممن هو منهم وينتصرون له كيفما كان الأمر هذا عزاء الجاهلية الانتماء للمهاجرين والانتماء للأنصار هذا الاسم مهاجر وأنصار اسم شرعي أو غير شرعي الله عز وجل سماهم به مثل ما سماهم مسلمين سماهم مهاجرين اسم شرعي قال قال الله تعالى للمها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله سماهم مهاجرين وسمّاهم أنصار فهو اسم شرعي سماهم الله تبارك وتعالى به ليس هو من الأسماء المباحة التي هي انتماء الإنسان لقبيلته أو بلده هذا مباح إذا كان لمجرد التعريف بل هذا اسم ممدوح شرعا والله سماهم به الذي سماهم مسلمين سماهم أيضا مهاجرين وسماهم أنصار في آيات في غير ما آية في القرآن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله سماهم بهذا فالتسمية من حيث هي صحيحة أو لا شرعية أو غير شرعية اسم سماهم الله به والحديث الذي مر معنا قريبا قال ادعوهم بماذا فادعوهم فادعوا المسلمين بما سماهم الله هذا اسمه سماهم الله به فإذا قيل في إنسان مهاجر قيل هذا مهاجر أو واحد من أنصار الدين قيل أنصاري هذا صحيح ولا خطأ هذا صحيح لا شيء فيه اسم شرعي صحيح لكن لما جاء في هذا الموضع موضع ماذا موضع عزاء الجاهلية موضع الجهلية كل ينتصر او يطلب النصرة سواء بالحق بالباطل فهذا ذمها الاسلام ولهذا لو رفعت في الاسلام شعارات صحيحة تجلب للناس عصبية باطلة وفرقة واختلافا تمنع اذا كانت رفعت لاجل هذا الغرض اذا كانت رفعت لأجل هذا الغرض، ولهذا لما قال ال ال الانصاريا للانصار، وقال المهاجريا للمهاجرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي دعوة الجاهليه، وأنا بين أظهريكم، فبينوا له عليه الصلاة والسلام القصة، وسبب ذلك، وقالوا ان المهاجر كسع الانصار، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، قال: دعوها فإنها منتنة الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أشد التحذير ثم نقل المصنف كلاما عظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في كتابه السياسة الشرعية في الصفحة السابعة والتسعين قال قال أبو العباس كل ما خرجا عن دعوة الاسلام والقرآن من نسب او بلد او جنس او مذهب او طريقة فهو من عزاء الجاهلية فهو من عزاء الجاهلية هل يقصد, هل يقصد شيخ الاسلام بقوله من نسب او بلد او جنس هل يقصد بذلك حرمة الانتماء الى البلد او النسب او الجنس للتعريف عندما يقال لاحدنا من من انت يقول من قبيلة كذا او انا من بلدي كذا للتعريف هل هل هذا مقصود هنا لا المقصود هنا دعوة الجاهلية المقصود دعوة الجاهلية وهي الانتباء بتعصب ل للبلد أو النسب أو نحو ذلك الانتماء بالتعصب بالحق والباطل بالهدى والظلال قال من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية وعزاء الجاهلية هي دعوة الجاهلية وتعصباتها الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان قال بل لما اختصم مهاجري وانصاري في القصة التي اشرت اليها وفي الصحيحين فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الانصار يا للانصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم وغاضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله تعالى أي كلام بنتيمية قال وغضب لذلك غضبا شديدا أي غضب لهذا العزاء ولدعوى الجاهلية الباطلة وتعصباتها المقيتة التي تفرق ولا تجمع وتمزق الكلمة وتفرق الصف وتوجد العداوات ولا يترتب عليها خير ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية يعني تدعون وبعزاء الجاهلية تعلنون وأنا بين أظهركم أي حي بينكم لم أمت بعد قال ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك أشد التحذير أسير مرة ثانية إلى أن مهاجري وأنصاري هذه أسماء شرعية سماهم الله بها في القرآن فهي ليست خارجة عن دعوة الإسلام والقرآن هي أسماء في القرآن سماهم الله بها فهي تسمية صحيحة تسمية شرعية ليست مباحة فقط وليست مكروهة بل هي مستحبة أسماء امتدحها الله عز وجل وامتدح أهلها وأثنى عليهم ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم قال هذه الاسماء مستحبة ليست مباحة ولا مكروها لأن الله سماهم فيها فيه بها في القرآن لكن اذا اعلن هذا الاسم مرفع من اجل تفرقة وعزاء الجاهلية فهذه دعوة الجاهلية حتى وان كان الاسم شرعيا اذا قصد به التعصبات الباطلة و إيجاد العداوات والشحناء ونحو ذلك المصنف رحمه الله أورد هذه الترجمة في كتابه فضل الإسلام ليبين مكانة الإسلام ووجوب الانضمام الانضواء تحت لواءه والسعي في نصرته والانتماء إليه وأن يكون هم الإنسان تحقيق الإسلام في نفسه ودعوة الناس إليه ونسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يسأل عن الانتماء إلى منهج السلف هل هو من الانتماء الباطل أم الشرعي الانتماء إلى منهج السلف واجب قال قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين هم سلفنا الصالح النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة فالانتماء إلى منهج السلف واجب واجب على كل مسلم أن يكون نهجه نهج السلف وطريقته طريقة السلف ولا يكفي في هذا مجرد الانتماء بل لابد من حقيقة الانتماء والاتباع والاقتداء بالصحابة وتابعيهم بإحسان وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور هذا ذكر فائدة قال ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بعد آيات سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال الآيات, الآيات قال ثم أمر الله سبحانه بالجهاد إشارة إلى أن الذين يصلحون يصلحون للجهاد في سبيل الله هم المتصفون بهذه الصفات هذه فائدة عظيمة جدا يعني الله عز وجل ذكر الجهاد في سورة الأنفال عقب قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ثم عقب ذلك ذكر الجهاد وهذا فيه إشارة إلى أن أهل الجهاد حقا هم أهل هذه الصفات أما أن يقفز الإنسان إلى الجهاد بزعمه وهو لم يحقق هذه الصفات في نفسه فالجهاد أولا بجهاد النفس على تحقيق الإيمان ولزوم الطاعة طاعة الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يتجه إلى مجاهدة العدو نعم. هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ هل لهم الطاعة في منع حجاب النساء المرأة لا لا تطيع في منع الحجاب والرجل لا يطيع في حلق اللحية ولا يطيع إذا أمر بشرب الدخان والخمر أو بترك الصلاة أو بأي أمر حرمه الله تبارك وتعالى قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في مأصية الخالق لا طاعة لمخلوق في مأصية الخالق لبعض الشيخ ما يفرق بين الطاعة عدم الطاعة والخروج كذلك التشهير لا. نعم يعني بعض الناس لا لا يوجد عنده فرق بين الأمرين عدم الطاعة وعدم الخروج ويظن أنه أن عدم الطاعة تعني الخروج أن عدم الطاعة تعني الخروج ونزع اليد وهذا كلام باطل عدم الطاعة في المعصيسي وعدم الخروج هذا أمر آخر ولهذا لا يخرج ويسمع ويطيع ولا يطيع إلا في المعروف لا. هذا يسأل عن الأثر عن صحة أثر عن عمر رضي الله عنه أنه إذا لما تولى الخلافة عندما قال قوموني فقال أحد الصحابة قومك بهذا وأشار إلى سيفه لا لا أدري عن صحته ولكن الذي ورد أن أحدهم قال لعمر لما ولي الخلافة قال اتق الله فقال لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها التقوين بالنصيحة وليس بالسيف وهذا ما ما أظنه يثبت ما أظنه يثبت ولا أظن أنه يكون بهذا الأمر والله تعالى أعلم يقومون بالنصيحة وبالوصية بتقوى الله الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم الله عليكم هذا سهل يقول حكامنا يحكمون بالديمقراطية ويتبنونها ويدافعون عنها فهل الكلام فيهم من الخروج عن الجماعة الكلام فيهم لهم يكون وليس للغوغة ولعامة الناس وإنما لهم تكتب لهم النصيحة وطلبة العلم وأهل العلم في المنطقة ينصحون ويذهبون إلى إليهم في أماكنهم يناصحونهم سرا قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده حاجة لذي سلطان فلا يبدي علانية ولياته وفإن قبلا وإلا أقد أدى الذي عليه. أما إثارة الغوغاء والعوام ونحو ذلك هذا لا يجلب خيرا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه